م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم َِ ن َ الاسلاميه يكون في صدر تحرج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 بأسنا فجاء ب أ س ن و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ن ا إلا ألن ل ا م ر س ل ل ي ن ن ف ق و ع ل ي ه م بعلم و ا ك ن ا قائدين ب ل و ز ن ي و م ا للعلوم ح ق فمن ا ل ا س ل ح و ومن و ن م خفت ا ز ي ن ه أ و ل الذين ئ ك خ س ر و ا أ ن ف س ه م م ب النابلسي ك و ا ل ن و ل ق د م ك ن ا ل أ ر ض و ج ع ل ن ا ل ك م ف ي ه ا معايش قليلاً ش ر ك ن الهدى ش ا ك ه دعويه م ي ر ربحيه ل ا ت مضمون ا ج ت م ا د ي ن قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ امرتك أ قال أ ن ا خير خلقتني من نار وخلقته من مقيم قال ف طين فيها إنك موسوعه النابلسي ك من ل قال ن للعلوم أ د ن الاسلاميه ل س ت ق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 موسوعه ن لأملأن, لأملأن جهنم منكم أجمعين ه م ي ا آدم ك ن أنت ز و النابلسي ج ة ف للعلوم ا ل ا ر ل ا م ي ه ولا تقربا شركه الهدى ش ر ك ل دعويه ما ي ر ربحيه م ا من و ت مضمون ا ج ت م ا ع ن هذه الشجرة و م ا س و ع ه ا ل ك م ن ا ب ص س ي ف د للعلوم ا ل ا ا ل ش ج ر ة بدت ل ه م ا س و ء ه و ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل م ي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 في الأرض موسوعه س ت ا ل ن ا ل ف ي ه ا ت ح ي و ن و ف ي ه ا تموتون و ف ي ه ا